قوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتخذوا من دونه أولياء أي أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه كما أوضح تعالى ذلك في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه أي يخوفكم اولياءه وقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان الآية وقد وبخهم تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى في قوله جل وعلا أفتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم ناهيا عن اتباع الاولياء المتخذين من دونه تعالى ذلك في أول سورة الأعراف في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان الأول منهما الشياطين ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي فشركهم به شرك طاعة والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة كقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان الآية وقوله تعالى عن إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان الآية وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وان يدعون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا وقوله تعالى قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إلى غير ذلك من الآيات والنوع الثاني هو الاوثان كما بين ذلك تعالى بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة الله حفيظ عليهم أي رقيب عليهم حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي وفي أوله اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله وفي الآية تهديد عظيم لكل مشرك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما أنت عليهم بوكيل أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم بل إنما أنت نذير فحسب وقد بلغت ونصحت والوكيل عليهم هو الله الذي يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء كما قال تعالى انما انت نذير والله على كل شيء وكيل وقال تعالى ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 والآيات بمثل ذلك كثيرة وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل وما جرى مجراه من الآيات ليس منسوخا بآية السيف والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عربيا قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي المؤمن في الكلام على قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة خص إنذاره صلى الله عليه وسلم بأم القرى ومن حولها والمراد بأم القرى مكة حرسها الله ولكنه أوضح في آيات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس الآية كما أوضحنا ذلك مرارا في هذا الكتاب المبارك قال رحمه الله وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي سورة الأنعام في قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به الآية ذكرنا الجواب في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب فقلنا فيه والجواب من وجهين الأول أن المراد بقوله ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس والوجه الثاني ان لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيره العرب مثلا فإن الآيات الأخر نصت على العموم كقوله ليكون للعالمين نذيرا وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته في سورة المائدة فالآية على هذا القول كقوله وأنذر عشيرتك الأقربين فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله تعالى انتهى منه وبهذا نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد بيننا وبينكم اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته